لنخرج به حبا ولباتا وجنات ألفافا إن يوم الهصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم ما كانت مرصادا للطاغين ما آفا نابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها ضرا و لا شرابا الا حميما و غساقا جزاء مفاقا انهم كانوا لا ي ير...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 لا يسمعون فِيهَا لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو بحاها بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولألعامكم فإذا جاءوا فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاشكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة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 وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبك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 كؤوسا من نعيم مصفون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون ومزاجو من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضاللون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فَرَمَا مَا كَانُوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت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 ثَمَّ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوُونَ فَبَشِّرْ مُذْنِبًا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ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 ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتي الألهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد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 انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين ام هل قموا